بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد فنتخيل لو في مجموعة من الناس من غير مقدمات كده مجموعة من الناس عايزين يقطعوا طريق يعني يوصلوا لاخره ففي واحد قال انا اخدها جاري وواحد جاب عجلة وركب عليها وواحد جاب عربية وركبها وقام جاي واحد جايب صاروخ وركبه وانطلق في الطريق حد يسبق اللي ركب ده لا يمكن طبعا. اهو احنا الليله عايزين نتكلم عن الصاروخ اللي لو ركبناه في الطريق الى الله مش ممكن اي حد يلحقنا ولا يسبقنا ابدا. عايزين نتكلم الليله يا جماعة عن طلب العلم الشرعي. يا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 نكون مؤمنين او لا نكون? نكون رجالة او لا نكون? نكون قادرين على ان احنا نخدم دينا او لا نكون? هنتكلم الليل يا جماعة عن اجابة السؤال الكتير او من اكم بيسألوه. نعمل ايه? واحد يجي يقول الشهوات مالية الدنيا نعمل ايه? واحد تاني يقول الرسول بيت شتم في الدنمارك نعمل ايه? واحد تاني يقول كل ما اجي تاني اضعفه اعواجي واضعفه اعمل ايه? مش عايزين حلول سريعة. مش عايز لحد امتى هنفضل عايزين حل في يوم او في اسبوع او حل سحري ينهي كل مسائل الامه وماسائلها القاصة عايزين الحل الحقيقي المتين للازمات اللي بتعشى الامه وهي ان احنا يا جماعه فعلا نتبنى ونطلب علم هنتكلم الليلة عن ايه انا عايز الاول كل واحد يعني كل واحد يركز معايا اول الليله قوي انا ما اعرفش درس الليلة طويل ولا قصير انا ما ولكن انا فعلا في حاجة عايز اوصلها لكم ويعلم الله سبحانه وتعالى انا مستعد عشان الامر دا يوصل لكم ويتحقى فيكم جميعا انا ممكن ادفع من عمري ايه? ومن طقط ومن وقت ومن روحي ومن مالي ومن كل شيء. فانا عايزكم تركزوا معايا جدا في درس الليلة على قد ما تقدروا يا جماعة وان شاء الله هيبقى العناصر اللي احنا هنتكلم عنها الليلة اول حاجة ربنا عرفنا خطورة العلم ايه? الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا خطورة العلم ايه? عشان العلم السلف بل الصحابة بل الانبياء عملوا ايه? لو انت طلبت علم وانت طلبت علم لو احنا طلبنا علم هيحصل عشان ايه? ثم بعد كده يعني بعد كل اللي احنا هنعرفه لو طلبت علم هتاخد ايه? وقت اتمنى قد ايه? وقت قد ايه? وهيبقى عندك قدرة على وصل الدينك قد ايه? بعد كل ده احنا ما بنطلبش علم. ليه? ربنا عرفنا خطوره العلم قد ايه? اول كلمة نزلت في القران ايه? اقرا هي الاول ولا قوم الليل?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 جيت تفتي للناس في الدين من غير علم هيحصل زي اللي بنشوفه الوقت عديش. البنيح جاب شرع كامل والمتياج حلال وكل حاجة حلال فحلال عادش في حاجة حرام خلاص في الدين. لو عمل لو جاهدنا من غير علم هندبح الناس بسكينة تلمى ونطلع نورهم في التلفزيون كده ونقول لهم هو ده الاسلام والله اكبر ونشوه صورة الاسلام في العالم كله. لو عملنا لو تعبدنا من غير علم هنعمل بدع كتير جدا في الدين. يبقى العلم هو صمام الامان لهذا الدين. عشان كده نزلت اقرأ ليه? لان دي الخطوة اللي لو تمت صح كل الخطوات بعد كده هتم صح بازن الله سبحانه وتعالى عشان كده من الحاجات اللي لازم ننتبه لها جدا. الرسول عليه السلام علمنا ان كل صلاة لما نروح نروح جاري ولا نروح بالراحة? بالراحة. فما فاتكم خلاص يعني ادركوه بعدها او صدلوه بعدها. وما ادركتم فصلوا مع الجماعة. الا صلاة الجمعة. فاذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فايه? فسعوا طب يا رب اشمعنى صلاه الجمعه اللي ساعه اصلي صلاه الجمعه فيها خطبه الجمعه وخطبه الجمعه دي علم ما يفوتكش كلمه واحده من كلام العلم فربنا قالك في خطبه الجمعه بالذات اسعى عشان ما فيش كلمه من العلم واحده تفوتك عشان كده ربنا سمى العلم في القران ايه جهاد فلولا نفر نفر. النفير ده كلام الجهاد لفظ الجهاد في القرآن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ايه ده? يعني انت سابق وانت بتطلب علم زي سابق المجاد? بعض السلف قال ان اللي يموت في طلب العلم يبقى شهيد عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول يرفع الله. الذين امنوا منكم والذين اوتوا. العلم درجات كانك انت كنت في مدروم وطلعت لقيت نفسك فجأة في الدور العاشر ولا العشرين في برج. يا شوف قد ايه رؤيتك التسعة العلم هيوسع افك وهيوسع مداركك، مذاركك يرفحهم فيها هترفحهم في يا رب هيفحهم في السواب هيرفحهم في القرب منه هيرفعهم في درجات الجنة هيرفعهم عند الناس هيرفعهم في الايمان واليقين هيرفعهم في القدرة على خدمة الدين ونصرة الدين هترتفع في كل شيء وده اللي احنا شفناه ارضع خمس علماء بس هم اللي قوموا الامة كلها في موضوع الدنمارك ليه كلمه العالم لها قيمه في صدور الناس لو انت ليك علم وطلعت قلت كلمه في مسجد هيبقى الكلام بتاعك له وقار وجلال في صدور الناس انما ما عندكش علم يبقى اذا يا جماعه العلم هيرفع قيمه بتاعتك زي ما شفنا العلماء بتوعنا بارك الله فيهم كل واحد منهم بعد سنتين ثلاثه او بعد 4 خمسة وبعد كده خرج بقى نبراس للعالم كله وللامه كلها ربنا سبحانه وتعالى جاب ايه في القران حيرت العلماء لففت عقول كثير من العلماء في قول الله سبحانه وتعالى وما علمت من الجوارح زي الكلاب بتاعه الصيد ف وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ربنا بيتكلم عن حكم ان الكلب المعلم كلب الصيد لما يصطاد فريسة عادي حلال انك انت تاكل من الفريسه العلماء وقفوا عند كلمه تعلمونهن يعبد الكلب ده غير عاقل يبقى المفروض تعلمونها علمونها. ازاي رب يتعبر بدمير العاقل عن حاجة غير عقلة? العلماء بعد كده قالوا ايه? قالوا لان الكلب ده غير كل الكلاب وكل الاجناس. الكلب ده معلم. عشان العلم الكلب عبر عنه بدمير العاقل في القرآن عشان كده يا جماعة عايزين نعرف خطورة العلم ايه? ده, ده ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا خطورة العلم ايه? رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعرفنا خطورة العلم ايه? نتخيل كده الرسول وصف العلم بيه في الاحاديث بتاعته من الاوصاف الغريبة جدا ان الرسول عليه السلام وصف العلم بالورث قال ايه العلماء ورثة الانبياء العلم ورث الورث ده ايه فكرة الورث ايه ان الأب بيبقى موت على ولاده. فبيشوف اغلى حاجة ممكن يجمحها ويسيبها لهم. الرسول بيحبنا اعلى حب في الحياة. عشان كده سب لنا حاجة في الحياة وهي العلم. طب الابن اللي يتحرم الورثة ده فقير ومزلول. طب اللي ما عندوش حلم مننا. اللي ما خدش حاجة من ورثة النبى والسلام. ده لما يهدد ابنه يقول له احرمك بالمراس. طب اللي ما خدش حاجة من ورث النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لو جينا الوقت قلنا بالجدس يا جماعة اغنى واحد في العالم مات والورث بتاعه في قصر عبدين بيتوسع الناس هتروح تقتل بعضها على هناك طيب ابو هريرة عمل نفس الحركة في الناس راح في السوق وهم عدين يبقوا يشتروا وقال لهم هنا وميراث رسول الله يوسع في المسجد كله جري على المسجد ملقاش غير حلقات العلم رجوا على هريره هريرة قال لهم ما هو ده ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شباب مراس رسول الله بيتوسع في معاهد اعداد الدعاه والتدaimين يا شباب مراس رسول الله كان بيتوسع الاسبوعين اللي فاتوا في الدورة العلمية واحنا نايمين يا جماعة مراس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتوسع في دروس العلم الدروس العلميه واحنا مش واخدين بالنا مين فيكم مستعد يقتتل عشان ياخد نصيب من ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاهد في العلم زاهد في فرصه رسول الله لا ده في العلم زهد في الله لانك مش هتوصل غير بالعلم. لا. ده في العلم زهد في نصر الدين الله لانك مش هتقدر تنصر دين الله غير لو عندك علم. الرسول وصف العلم بيه كمان? وصف وصف جميل جدا. يعني نفتخر ان دينا وصف العلم بهذا الوصف. وصف بالنور. لما قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد قفضل القمر ليلة البدر على سائر كواكب. يا القمر? يعني انت لو اتطورت علم تبقى زي القمر ايه يعني النور بتاعه نوره البدر انت بتنور للناس في الايه الظلمات وفي ظلمات الفتن انت بتنور للناس الرسول وصف العلم بالنور بل قال فضل العالم على العبد كفضلي على ادناكم فضل رسول الله على ابو بكر فضل رسول الله على اي واحد مننا قد فضل رسول الله على ادنى واحد في الامه دي قد ايه يبقى انت فضلك على على مين على العابد اللي بيصلي ويصوم ويقوم الليل ويزكي ويحج ويعتمر فضلك على العبد دهوت ده مش على العادي كفضل رسول الله على قدنا هذه الامة كل ده لو مشيت في سكة طلب العلم يعني احنا, احنا لنا ان احنا نفتخر بدنا يعني ازاي تبقى بتنتمي للدين ده وما تطلبش علم ازاي تبقى مسلم وما تطلبش علم ازاي تبقى بتنتمي للدين اللي الكتاب بتاعه اللي هو القرآن ذكر فيه العلم اكتر من 800 مرة وما تطلبش علم ايساك تبقى انت متامل دين عظم العلم في الاديان كلها وما تطلبش علم ازاها يا جماعة ما ينفعش ده اكبر معجزة في دينك وبين اكبر معجزات دينك العلم واحترام الاسلام للعلم الرسول وصف العلم بوصف تاني جميل قوي بيقول ايه? عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل غيث تصاب ارض حيث الغيث ده الول ايه? الماية اللي بتنزل بالسماء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 ايه طالب ده يا رسول الله سيطالب مال سيطالب جوازه سيطالب شهادات ليل نهار حد يشتغل ومستعد يعمل اي حاجه عشان يوصل للحاجه اللي بيطلبها يبقى احنا نبقى طلبة علم باذن الله سبحانه وتعالى عشان كده شوف الحديث العجيب ده الحديث ده يعني الواحد هو بيفكر فيه كده يعني حديث خرب جدا رغم ان نسمعه كتير جدا بس ما خدناش بالنا بالمعنى الخطير اللي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقره في الدين انتو فاهمين معنى الكلمة يا جماعة? هو من يولد الله هو بيخانر يجوزه مسلا ولا يديله فلوس? لا. طب يا رب ده انت يعني زي ما قالت كده اللي ربنا يحبه يخليه قوم الليل. طب يا رب ده فلان ما بيقومش الليل يبقى بيحبوش. قال له يبقى يا رب اللي انت تريد بخير تعلمه. طب اللي ما تعلمش. يبقى لسه ربنا لم يرد به خير حتى الان. حديث خطير جدا. اللي منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حسد الا فسنتين. بس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 Jel chesed, بكلام رسول الله. اللي هو الغير العلمية طبعا مش الحسد بمعنى الحسد. الغير علمية. اللي عنده علم. يعني انت دخلت المسجد ده من ايه? من سنة مثلا? في واحد صاحبك دخل من سنة. ولعلك عارفه. مثلا. كل واحد مننا. بس هو طلب علم وانت ما طلبتش. سبك سابك, سابك قد الوقت دي. بقى هو فين وانت لسه فين الوقت دي. يبقى لازم نغير من بعض يا جماعة. يحملوا هذا العلم من كل خلط عدوله. الرسول بيقول ان اللي بيشين العلم من كل احسن ناس فيه. خير الشباب اللي قدام دول هو اللي هتطلب علم. خير البنات اللي فوق دول هم اللي هتطلبوا علم. خير الام دي في كل جيل وفي كل مكان وزمان هم اللي هيطلبوا علم. عشان كده شوفوا ربنا قدي ايه? يعني علمنا ان العلم ده موضوع خطير جدا. والرسول على السلام عرفنا قدي خطورة العلم. الدقطة التالتة اللي عايزين نتكلم فيها عشان العلم السلف والصحابة والانبياء عملوا ايه? حد منكم بيقرأ صورة الكافة كل يوم جمعة? طبعا. لا سيدنا موسى يا جماعه عشان العلم مسافر لمجمع البحرين عشان تلت مسائل بس يتعلموا من الخبر. كل الرحلة دي عشان ثلاث مسائل وشوفوا الجوع اللي داؤه ده هو كان معاهم حوض كده كان معاهم سمكة فلما سيدنا موسى قال لقد لقنا من سفرنا هذا نصب اتينا غذاءنا بقى جوع فهم سيدنا يوشع قال له يا موسى يعني ايه يا رسول الله ده اتخذ السبلو في البحر فسيدنا موسى مكلش خدوا بالكم اهو كل الرحلة دي مكلش. بعد كده اول معرف ما كان الخضر انطلق للخضر ونسى الاكل. الخضر خدوا ركبوا السفينه وصفروا من بلد لبلد. وخلاه يبنك دار بيت للاتنين اليتامى بعد كده استطعم اهلها. راحوا القريه خلاص هيموت من جوة. فطلبوا من اكلها الطعام فابوا ان يطعمهم. يعني بعد كل ده كمان مفيش اكل لغايه ما الخضر عرفه ايه سر التلات مسائل اللي حصلوا وسيدنا موسى سابه كل الرحله دي طلب العلم محطش في بوقه لقمه واحده استحمل الكوع ده كله ليه وكمان اللي جبريل بينزله من فوق سبع سماوات بيقول له واحد ما يعرفوش اسمه الخضر بيقول له ايه هل اتبعك هل ان تعلمني ده بيزل نفسه ليه عشان العلم يا جماعه وعشان الدرس الخطير ده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 لازم رسول الله ثلاث سنين كان بيموت من الجوع كان يمشي ورا الصحابة يقول والله كنت أسأله عن الاية لا انا اعلم بها منه ولكن لعله يعطيني حفنة من تمر او دقيق فاسد بها جواج. مرة كان يموت ملجوع فسيدنا عمر مخطاب ماشي بعد صلاة العشاء من الجامعة مروح سيدنا براء رفض ماشي معاه. سيدنا عمر يقفل الموضوع سيدنا براء يفتح موضوع. يقفل الموضوع يفتح موضوع. لغاية موصل البيت عمر. سيدنا عمر سانة ظهروا على الباب. ابو هريره يفتح وسيدنا عمر خلاص ففالاخر سيدنا عمر مشي فلما لقاه عمر قال له بعد كده والله يا ابا لولا ان لم يكن عندي شيء اطعمه لك لا أطعمته. ليه يا جماعة سيدنا عمر ما كانش عنده اكل. اصلوا كمان كان طالب علم. هم اللي تنكنوا بيطلوب علم. سيدنا كان متفرخ وسيدنا عمر كان يوم يطلب علم على النبي عليه السلام ويوم يروح يشتغل في الدنيا. فعشان العلم جاعه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 لولا ان احنا شفنا ده معنين ما كن ناس لولا ان الواحد شاف الشيخ اللي ما بينامشي خالص وممكن ما ينامشي غلما راسه طوع. وممكن في الصلاة هو اللي المصلين ينام. فبدأ الطلب بتوع يعرف ان هو لما يجو يغضو في الصلاة وما يتردش يعرف ان هو نايم يسيبوه لغاية ما يصحى جوا الصلاة ويكمد الصلاة ناس يا جماعة في ناس بيتعمل كده فعل عشان العلم عشان ما ضهاش لحظة. في ناس عشان العلم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 ابنه راح في طلب العلم له بمئة الف حديث احد السلف محمد بن الحسن ابوه الرسله ثلاثين الف درهم يقول فانفقت خمسة عشر الف على علوم اللغة وخمسة عشر الف على علوم الفقه والحديث صرف ورثه كله مش ان ابن بيت ويجيب عربيه ويتجوز ورثه كله صرفه على العلم اهو انا متصور ان محمد بن الحسن لما يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة الرسول يقول له ايه ربح البيع يا ابن الحسن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 ده كلام صعب كان مش يصدقوا يا جماعة طب ما احنا طلبنا علم احنا كمان فوق السبعتشر سنة مش ستة بتدقي وتلاتة هو ده علم ما ده علم اه بس لان ما فيش فنية لا في بركة ولا في صمرة ولا له اي اثر ثلاثة عدادة دي. تلاتة سنوي اربعة او خمسة او ستة جمعة ومؤخرا اتنين كشي وان وكشيتو كمان اقل واحد فينا ده سبعتاشر تمانتاشر تسعتاشر سنة علم يبقى الراجل ده قعد سبعتاشر سنة يطوب العلم بعد كده بقى نور من أنوار الدنيا عشان العلم في واحد اتجوز. ايه رأيكم في بقى? واحد اصحقت مرأة ما كانش عم كان فخير. ففي مرأة كان جوزها عنده كتب الامام الشافعي. مات اتجوزها عشان كتب الامام الشافعي. ايه رأيكم بقى يا جماعة? الاخوات ياخدوا لهم الكلامة طبعا. بعد كده الاخت لما تدي صلتها للخطبة ولا حاجة تديها ورقة فيها اسماء الكتب اللي عندها. بحس ان الاخ او الاخ اول ما يدخل الاخت قبل ما يشوفها وريني المكتبه اللي عندك الاول بعد كده يخرج يقول له انت رفضتها ليه يا ابني يقول له يا ابني ده ما عندش البخاري حد الجوزة ده ما عندش البخاري له طب تعالى انا عندي ليك واحده عندك كتب السته بقى اهي دي الجوازه ولا بلاش صحيح الاخوات ينتبهوا للمساله دي اسحق ابن راوي التزوج واحد عشان كتب ما مش شفت عشان الكتب بتاعته فالسلف يا جماعه عملوا حاجات خيبه جدا, جدا جدا عشان العلم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 فالامام مالك قال له فهما كفرت هذا قال ان تعطيني خمسة عشر حديث. انت ضربتني خمسة عصايا اديني خمسة عصري حديث. فالامام مالك حدس عشر حديث فكشف ظهره بعد ان كتبهم وقال له زد من الضرب وزد من الحديث. انا مستعدة اتقطع بس زيد في العلم. لان العلم هو اللي يرم من ربنا. لان العلم هو اللي يبنيني. لان العلم هو اللي يخلي لي قيمه لان العلم يا جماعة يعني يعني الوقت الدنماركو ومش الدنماركو والمسلمين والنيجر انت لو عندك علم وطلعت اتكلمت في كلمه من هذه الكلمات مئة الف واحدة هيسمعك ومئة الف واحدة هيحترم كلمتك وهيقلدك وهيمشي وراك انما لو انا واحد مليش قيمه الوقتي لان ما عنديش علم مين اللي هيسمع كلامي يعني انا عايز اقول اللي عايز ينصر دينه نصر حقيقيه يصمم انه يبقى طالب علم باذن الله سبحانه وتعالى عشان العلم السلف عملوا ايه عملوا كتير قوي انا انا مش عارف اجيب منين ولا اجيب منين عشان اصور لكم السلف من حب العلم ألفوا كتب لو غطت وجه الارض اترصت كده على الارض تغطي الكره الارضيه بارتفاع متر او اكتر كان اللي باب من كتر حب العلم بيقول لك ايه سهري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 عشان العلم السلف ضحه كتير قوي. السلف سواء الرجالة او سواء النساء يا جماعة. يا جماعة السيدة عائشة وعندها 19 سنة روت ربع احاديس الاحكام في البخاري ومسلم. ربع شرع الاسلام حفاظتهم امرأة شابة. ما جاتش 20 سنة لسه. الامام الشافعي والامام البخاري كان من ضمن الشيخهم اللي تلمسوا على قديهم نساء. الامام ابن عساكر كان من ضمن الشيخه 80 امرأة. انا عايز اقول لكم ان الصحبيات اصروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخصص لهم يوم عشان يعلمهم الرسول مما علمه الله والرسول خصص لهم فعلا يوم عليه الصلاة والسلام. نعم في طلب العلم. يعني لما بنت سعيد بن المسيب تزوجت فتاني يوم سوجة خارج فقالت له الى اين? قال الى درس سعيد. درس ابوك يا فقالت اجلس اعلمك علم سعيد. يعني احنا عايزين الاخوات الوقت يتعلموا. زمان زمان اول الواحد التزم كان طبعا شكل الملتزمين خلال الوقت تماما الوقت فيه حاجات احسن من زمان بس زمان كان الحماس اكتر من الوقت فكانت الاخت من الاخوات كده اول ما الاخر روح يتقدم لها تبقى مجهزة ورقة تنوش وضع اسئلة في الفقه والعقيدة والمواريس اول ما الاخر يدخل تديني الورقة جاوب عليك هو ده الشرط بتاعها عشان اتجاوزها فسبحان ربي كان فيه حماس وكان فيه احساس بقيمة العلم أو خطورة قضية العلم عايزين الوقت الأخت كده اول ما الاخ يدخل عليها استنى في ايه? حفظ البخاري? حفظ مسلم? قرأت شرح النووي على مسلم? قرأت شرح ابن حجر على البخاري هو ده الشرط بتاعها. هو ده الشرط احد الاخوات مرة يعني كان بعض الاخوه سمع ان هي حفظت البخاري ومسلم. فكان الاخوه يقتتلوا عليها مين اللي يتقدم لها? فطلب العلم عند المرأة من المناقب العظيمة. من المناقب. فعايزين يا جماعة يبقى طلب العلم ده ثقافة عندنا. يبقى ده ده ده دينك هو علم بتاع العلماء وانت لا ازاي? هم لهم حق يعرفوا دينهم. وانت ما انتش عايز تعرف دينك? مش عايز طريقك ينور بالعلم. ازاي? احدى نساء السلف لما رأى الطالب علمه مجتهد كده عشان برضه بشر الشباب واشجحهم. لما رأى الطالب علمه مجتهد فكانت غنية ومش متجوزه فعرضت عليه ان هي تكفله في طلب العلم مقابل اللي اتجوزها. يعني اتجوزها وتصرف عليه. فوافق فبعد فترة عايزة بقى ايه? يعني يعني فجابت تلاتة نساء من صاحباتها وجوزتهم له وصرفت على الاربعة. شفتوا اخرتها يا شباب? <تصفيق> عشان الناس تتشجع في طلب العلم بقى. فيعني يا جماعة كان السلف عندهم شغف وحب عظيم لطلب العلم. بل والله يا جماعة العلم ده شرف. يعني احد رؤساء الرؤساء السابقين. نازل مع شيخ الازهر اندونيسيا رايح اندونيسيا فاخد مع شيخ الازهر. لما الاثنين نزلوا من الطيارة الناس سابت رئيس الدولة تماما. واللي درجة من فرحهم بشيخ الازهر شالوا العربية بتاعته بأهدهم من على الارض مش شالوه شالوا, شالوا عربيته من على الارض لدرجة ان رئيس الدولة حسدوا على العز اللي هو فيه. لان وده العز هو ده اللي مقامه اعلى. فطلب العلم ده شرف ومنقبة ومقام عظيم مش عايزين ان احنا ابدا نخبن في هذا الفضل العظيم الواحد احتكب بعض العلماء وبعض المشايخ اللي عشان طلب العلم فعلا تعبوا. يعني احد الشيوخ كان بيحكي بيقول انه فترة الطلب كان بينام ساعة واحدة في اليوم. لان ما فيش وقت. ساعة واحدة. وينامها في الجامع قبل صلاة الظهر عشان زملائه يضطروا ان هم يصحوا عشان الصلاة. ويضطر ان هم يصحوا عشان الصلاة. بيقول هذا الشيخ انه كان يعني عشان الاكل هيعمل ايه مواعد مخترب. يعمل ايه? كان يقوموا جايبين البطاطس زي ما هي كده ويسيبوها لغاية ما تتسلق بعد كده يقوم وهرسينها في عيش ويقوم وحطينها على شوية ملح وهو ده الاكل بتاعه هو ده خلاص الاكل لان ما فيش وقت يياكل ولا يطبخ حتى وهو بياكل بيطلب علم لانه عايز حاجة يعرف يكله وقعد يقرأ في الكتب دول بقوا من الوقتي وهم اعلى العلماء الوقت احد المشايخ التانيين يعني اعلم انه هو وهو مسافر لليمن فكان مع دليل كان مسافر من طريق داخلي يعني من السعودية لليمن فهو مسافر المناطق بتاعة القبائل دي مناطق نفوس كل منطقة بتاعة القبيلة لو واحد دخل في منطقة بتاعة القبيلة يضربوا بالنار الاول وبعد كده يشوفوه مين فهم فوق ان النار بتضرب على العربية وهم مش شير. فنزلوا تحت العربية بسرعة يعني ربنا نجاها فالمهم ابضوا عليهم ويعني الامر يعني يعني عدى بعد كده يعني بيحكي ان هو شاف ناس ما تعرفش ان في نبي بيعس بعد ابراهيم بيلوه في نبي بعد سيدنا ابراهيم نعرفوش المهم يا جماعة الراجل ده في طريق طلب العلم اتطرب عليه النار وكمل رحلته لطلب العلم وراح اليمن وقعد فيها ست سنين ورجع من اكبر العلماء الان بفضل الله سبحانه وتعالى ففي ناس صبرت وفي ناس استحملت عشان العلم فاحنا عايزين نتعلم من الناس دي الناس اللي استحملت الجوع عشان العلم الناس اللي استحملت قلة النوم عشان العلم اسد من الفرات رحمه الله اسد من الفرات كان الشيك اسد من الفرات ده ميه? ده ده اللي حفظ باسه بالامامة لكله اللي كتبه. اسد من الفرات كان الشيك بتاعه بيجيبه بالليل يحط قدامه ويحط بينه وبينه زي طشط مية كده او حاجة مية. اول ما رأسه تقع ينصر الماء في وشه يكب الماء في وشه عشان يقوم يا الصيق قصد من الفراد ده اللي فتح صقليه رحمه الله وهو راح يفتح صقليه وقف يخطف في الناس واستشهد فتح صقليه وهو راح يفتحها وقف يخطف الناس قال لهم ايها الناس انتوا تتوقعوا طبعا ان كان بيكلم الناس عن الجهاد لا كلم الناس عن العلم قال لهم ايها الناس انني ما نلت ما انا فيه الا بالاقلام بطلب العلم فاجهدوا ابدانكم في طلب العلم تبلغوا به علو الدنيا والاخره اللي استحملوا الضرب والسجن واللي استحملوا الفقر واللي ضحوا بحياتهم وبعمرهم واللي ضحوا بكل شيء عشان طلب العلم لازم يبقى يا جماعه قدوه لينا بل ده في احد السلف عشان حديث واحد سافر تلتميه وخمسين كيلو وفي الاخر كان ممكن يروح لواحد زي الامام الاعمش الامام كان جايب كلب زي الكلاب البوليسيه عشان الكلاب البوليسيه كان جايبه على الباب بتاع بيته. اول ما طلبت العلم يقتربوا يسيبهم عليه. عشان محدش يصبر على طلب العلم منه غير فعلا الصادقين في طلب العلم. وصبروا على كل ده. وصبره على كل هذا من اجل طلب العلم. انا عايز اكلمكم دلوقتي لو انت طلبت علم بقى. هيفصل عشانك ايه?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 ده المخدباء الاول ربنا يسهل لكفر الجنة. بعد كده الملائكة تضعى بعد كده وان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض. حتى الحيتان في الماء وفي رواية اخرى في صحيح وحتى النمل في شحوري او في حجرية في شحرية. وحتى النملة في شحرية. ده كل دول بيستغفره للعالم كل دول بيستغفر العالم. الحديثة بيقول لك ايه?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 بيحصل مظاهرة في الكون كله عشان انت خرجت تطلب علم الملاك عارفه اني تضع اجنحتها انت فاهم يعني ايه الطير لما يحب انه ينزل على الارض يقوم يضع جناحه يعني الملائكه هتنزل تبقى جنبك الملائكه بتحوم في السماوات اما تشوفك وانت رايح تطلب علم خلاص تلزمك من كتر فرحة بيك ما تسيبكش ده ده اول معنى في وضع الأجنحة. في معنى تاني وقفت لهما جناح الذل من الرحمه من التواضع بتضع اجنحتها ليك من التواضع التواضع انت فين من عصبه خلق الملائكه انت فين من عباده الملائكه انت فين من علو مقام الملائكه تخيل ان الملائكه من تعظمها للعلم والمقام طلب العلم بتتواضع لك انت لما تطلب علم ده خير كده يا جماعه ده موكب ملكي. ده انت وتراح درس علم بقى بيحصل لك موكب الملائكه بتضع لك انحتها لا ده اكتر من الملوك كمان. طريق الملوك بيفرش بالورود. وطريق طلبة العلم بيفرش باجنحه الملائكة. عايز احسن من كده ايه بقى? وعايز احسن من ان كل ما في السباة في الارض يستغفر لك ليه? من كتر البركة اللي بتحل الكون كله من اثر تعتق لله بطلب العلم. وفرح الكون كله بك بطلب العلم. ده حتى الحوت والنملة. طب اشو معنى يا رسول الله انحط والنملة? لان الحوت اكبر مخلوق لسان الحوت اللازمة بس 8 طن. والنملة اصغر مخلوق. يعني ده رمز للمخلوقات العظيمة ده. يعني كأن الكون كله بقى. لما اكبر حاجة واصغر حاجة يستغفره لك. كأن الكون كله. طب يا رسول الله يعني ايه سلك طريقا يبتغي فيه علم? عارفين يعني يا جماعة? مغرد انك ترفع سماعة التليفون تتصل بشيخ تستفدي في مسألة علمية ده انت طريق العلم. تروح درس علمي ده انت طريق العلم تروح معد عداد الضعاء تسلك طريق العلم تسمع شرط علمي تفتح كتاب تقرف دينك كل ده انت كده بتسلك طريق تطلب فيه علمة. تخيل وانت كده ماشي في طريق العلم المظاهرة الكونية دي كلها بتحصل عشانك الكون كله بيفرح بك الكون كله بيتلب عشانك اللي يخليك تضيع الشرف ده النقطة اللي عايزين نتكلم فيها الوقتي قد ايه هتاخد من العلم وهتطلع ايه وهتتبني ايه وهتتغير ايه? انتوا عايزين ايه? كل واحد يقول لي عايزي ايه? اي واحد في واحد هيقول لك انا نفسي ان انا قلبي انصلح انا نفسي قلبي بأمليان يقين كده. انا نفسي واحد يقول لك انا عايزي بعندي اخلاص. واحد يقول لك انا بالذات الشباب اللي عندهم وسوس في الاخلاص وسوس في الرياة. واحد يقول لك انا عايزي بعندي خوشة لله كده. لان ده اعلى مقامات الدين. كل ده مش هنوصل له الا بالعلم!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 هم قالوا العلم شافوا الكون كله وراءه انه ليس هناك الا الله. يعني كأن يا جماعة العلم بيديك يقين كأنك انت شايف بعنك حقائق الاخره كلها. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. يرى شايف الجنة شايف النار شايف حجاب النور شايف الملايكة من كتر اليقين اللي جه في قلبه بسبب العلم. عمرك ما تحاول الاخلاص غير بالعلم. عمركم ما تحاولوا بالعلم عمركم ما توصلوا غير بالعلم عمرنا ما هنال اي خير غير بالعلم هو لولا العلم اللي عمر حصله على ايدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان فيهم خطين البكاء هو لولا العلم اللي بكر كان يجي يبكي اللي بيسمعه ما يفهمش حاجة من اللي بيقولها هو لولا العلم. كان سيدنا ابن عالي في الخلوة بتاعته يبكي ويقول يا دنيا غري غيري. هو لولا العلم كان سعيد بن المسيب فضل اربعين سنة يصلي في المسجد جماعة ولا مرة تكبرت الاحرام فاتيته. هو لولا العلم كان عثمان بن عفان قدر يختم القرآن في ركعه العلم يا جماعة هو الله يربينا. العلم هو اللي ينمين. عايزين تثبته? في واحد هنا عايز يثبت? انا عمري ما شفت طالب علم انتكس. طالب علم فعلا طلب علم? نادر انك تلاقيه انتكس. تسع وتسعين في الباب اللي ينتكسوا الوقت دخل للتزام بس ايه بيسمع كده وخلاص سميعه وخلاص. انما اللي بره يطلب علم صعب. ربنا بيثبته سبحانه وتعالى. بل العلم تحصين لنا ضد الشبهات. الشباب اللي بتخلوا على عالبال توك النصارة يطلهم شبهتين ولا كلام. النصارى يقول له ايه? يقول له انت مسمعتش النبي بتاعكم بيقول في صحيح البخاري. ويوم جايب له اي كلام من دماغه كده. الشاب لو عارف البخاري ولا عارف الكتب ولا الحديث ده اصلا له اصد ولا الوجود والشاب يتقول له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطلع عليه لانه جاهل لانه جاهل عشان كده شيخ الاسلام من لما الصوفية قالوا احنا نقدر ندخل النار وما نتحناش قال لهم لا ادخلوا انا وانتم في الحمام حمام المدينة يعني فنختزل بالخل والماء الساخن عشان اي مادة حد يدهن على جسمه تحميه من النار تسول من على جسمه ثم ندخل النار معا فالناس استغربوا طبعا الصفات فضحوا فيها لانهم هربوا يربوا منه. فالناس قالوا له اكنت ستدخل يا ابن تيمية? قال نعم ثقة بالله وتوكلا عليه. العلم يا جماعة العلم هو اللي اداله اليقين ضد الشبهات دي. انما دلوقتي عايزين نسأل الشباب ايه يا ابن احكام الطهارة? من رفس? صفة خصل النبي ايه يا جماعة? صفة وضوء النبي ايه? صفة صلاة النبي ايه? كم واحد مننا يعرف?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 الجهل بتاعه ضيعه. فينا ناس او نعرف ناس راموا يمين الطلاق على زوجاتهم خمسين مرة. وعايش مع زوجته اللي عايزه بالله حرام. وممكن انجب منها ولاد حرام وما يعرفش ايه الفرق بين الطلاق ولا الطلاق المعلق. ولا الطلاق ده يقع ولا لا يقع. الجهل بتاعنا. من الجهل بتاعنا تحولنا الى شعب بيتكون من سبعين مليون مفتي. كله واحد يفتي. وانا والله يبقى اني والله كانوا بيقولوا بس يسغل برضو. يعني ايه سبعين مليون مفتي. ليه? لانه ما فين العلم? فين العلم? فين الاسبات من العلماء? احنا الامة بتاعتنا مليار ومتين مليون. احنا بلدنا سبعين مليون عندنا حوالي مية وخمسين الف دكتور في البلد. ويقول لك عايزين ده كمان. طب يا <تصفيق> جماعة مليار ومتين مليون. في كم عالم في الامة? في كم داعية في الامة? كم واحد? وكم واحد بيقدم اللي بيطلعه منابر بيعرف ان ارضه حضرت اخد بالجمعة والله انا تخيلت كده لو سبا ربنا بعثه من قبره ودخل حضر للخطيب اللي حضرت له والله يا اما كان جاله سكت قلبيه يا اما كان طلع عطله على المنبر وهو بيخطب الراجل اللي عنده مفعول بيه ولا مجرور ولا مضموم ولا مفتوح كل يعني لو قلت له اخلط في كل قواعد النحو مش هيعرف يعمل اللي عمله برضه على المنبر سبحان ربي فين العلماء يا جماعة فين العلماء? فاحنا عايزين نعرف قد العلم هيرفع مننا الجاه احنا للاسف الشديد يا شباب ما تربناش على حب العلم ما عدنا ست سنين في ابتدائي 3 ابتدائي في 3 ثانوي خرجنا بعد ستاشر سنه تعليم كل اللي نعرفه في الدين ايه الحمامه والعنكبوت والفيلم بتاع الشيماء وقصص صلاح الدين هو ده اللي نعرفه في الدين بعد كل ده ولا الشباب الخلبان اللي في, في كيشي وان وكيشي دو دخلوا مدرسة فرنساوي حضران فرنساوي بعد كده دخلوا في الفرنسيسكان في ابتلاقي بعد كده اهلوا دخلوا سنوايا انجليزيه ده يا عم عقدت ايه وفكر ايه ودين ايه وسبت ايه وتفسير ايه اللي هيعرفه ده وحديث ايه وبخاري ايه ومسلم ايه هيعرف فين الكلام ده اللي ربنا ما انقصوش في الانجليش الشباب الوقتي انه كان في الخليج وهو صغير لحق يتعلم له تلات اربع سنين في المدارس التعليمية دي او دخل مدرسة اسلاميه من بتوع زمان وهو صغير ما بعش حاجه عن الدين شباب الوقتي اجهل ما يكون بدين الله سبحانه وتعالى في حين برا اللي احنا بنقلدهم من كتر ما حطبوهم في العلم وربوهم على علم جوايز اعياد الميلاد بتاعتهم كتب. في المواصلات الاولى المسكين للكتب على اليورو. المكتبات العامة مليانه ناس قاعده تقرا لانهم بيحبوا العلم انما احنا عايزين الكحل ده ينتفج. عشان الشبهات اللي بقت ماليه صدور ورؤوس الشباب تتغسل بقى نرجع زي زمان كده مجتمع عنده يقين. بدين وعنده يقين بالله سبحانه وتعالى. العلم انت عايز ايه? انت عايز حسنات. من نقو عايز حسنات يا جماعة. هو في حاجة اتجيب حسنات اكتر من العلم. هو في حاجة اتعرفك اقصر واسرع واسهل الطرق للجنة اكتر من العلم. الرسول بسبب العلم في تلت دقايق على السرطة والسلام. عمل اللي السيدة جوارية قعدت ساعتين تعمله فوق عليه. قال سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عارشي ومدادة كلماته مرات احسن من ساعتين تسبيح. بل مننا ناس بدون العلم بسبب الجهل ممكن تتعب ومتاخدس أي الله بل ممكن تتعب وتاخد وزر مش اكل البدع اللي بيعمل بدع بل ممكن تتعب ومتاخدش فعلا انا افتكر يعني واحدة قريبتنا كانت زمان كانت في الكلية كلية كانت حوق و... فكانت عايزة تنجح وطبعا ما فيش امل فقالولنا في حاجة اسمها عدية ياسين يسين دي حاجة كده نوتى كده بتجيبها وفيها سورة ياسين وبعلكها فيها طلبات تعملها وبعلكها تدعي باللي انت عايزه ربنا يستجيب لك دعاء ده اللي تفتح ياسين دي تلاقي اقرأ من الاية واحد للائة خمسة في ياسين وستين مرة. بعد ما اتخلصهم اقرأ من ستة بقى الخمستاشر ستة وسبعين مرة. بعد اقرأ بقى من ستاشر لخمسة وعشرين اربعة وتسعين مرة بعد في الاخر خلاص انت باللي انت عايزه. شوف كل العمل تاو كل البيت ايه كل واحد مسك بعد ديت ياسين في ركن كده واحد يخلص بيه وفي الاخر قعدت اتناشر سنة في الكل خرجت منه يا معاقيلين يعني فالعلم ممكن يخليك تتعب قوي وما تخدش حق الكهل يخليك تتعب جدا وما تخدش حاجة في الاخر انما العلم بقى يعرف اكتوره للاعمال الصالحة احنا للاسف خمسة في المية خمسة وتسعين في المية من ابواب الحسنات ما نعرفوش بسبب لنا احنا كل اللي نعرفه من الاعمال ذات السواب العالي لا يتعدى خمسة في المية. من فضائل ضالي الاعمال في الدين. كنت مرة بقرأ كده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فلقيت حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صريح مسلم صلاط الاوابين حين ترمض الفصال. الفصل اللي هي الكمال ترمض يعني تقوم تقف على رجليها ليه? اصل الشمس طلعت وولعت الارض بعدتش قادرة تنام على مطمع الارض. الكلام ده بيحصل امتى? بيحصل الساعة تسعة الصبح تسعة ونص الصبح كده. الرسول قال اللي يصلي في الوقت ده لله يبقى اواب اواب. يا رب دو ربنا قال في صورة قاف هذا ما يتوعدونا لكل اواب حفيز حشياء الرحمن بالغيب? جاء بقلب منيد ربنا وضع اربع شروط للجنة. الحديث ده بس عرفني ازا يحقق ربع شروط الجنة. بركعتنا صليه مش ساعة تسعة الصبح. او عشرة الصبح. العلم يا جماعة. العلم يخليك تحصل على كنوز حسنات. عادفين زي المحجبة كده? المحجبة طول ما يلابس الحجاب قعدة العداد شاخات. طول ما انت قعد على الكتاب العداد شغات بل بعد ما تموت الامام النووي دخل حسنات قديه في حتى شخال. بل القحطاني خد في حصن المسلم حسنات قديه. نسأل الله ان يتقبل منا جميعا. بل يا جماعة البخاري خد قديه في صحيح البخاري. مش لازم نفكر. بل تلعدد شغال بسرعة الصاروخ ده الرسول قال ان ايه واحدة من القرآن ايه واحدة بس تروح المسجد سبحان الله بتنفع قديه في الجنة? درجة في الجنة. ايه واحدة تتعلمها وتحفظها بدرجة. ده انت ممكن عشان الدرجة دي تتلحى باعمال تانية الواحد يطلع روحه. تخيل العلم بيطلعك في الجنة بصورة الساروخ. الاية بدرجة الاية بدرجة قمال الحديث بايه? والحكم الفقر بايه? فعايزين يا جماعة نعرف العلم ده هيطلعنا قد ايه? العلم ده فن كسب الحسنات. زي فن التجارة كده. كل ايه تعلم الواحد ازاي تاجر وازاي ياخد ويكسب وفنان. هو العلم يخليك تزاي تبقى فنان في كسب الحسنات. ازاي? خد بالك في يوم بسنة. ده يوم ايه? عشورة. وفي يوم بسنتين. ده يوم ا عرفة وممكن تصلي ركعتين الساعة سبعة ونص الصبح تاخد تلتمية وستين صدقاء كأن تلتمية وستين سائل شحات جولك تدخل تلتمية وستين صدقاء بركعتين بس ده بالعلم وفرق خمسين متر ما بينك وبين الجامع لو مشيتهم مصليت اللي كنت هتصليه في بيتك في الجامع بسبعة وعشرين داع كل ده بالعلم وكل ده من الخمسة في المية اللي انا بقول لكم عليهم لسه في خمسة وتسعين في المية ما نعرفهمش من طوفان الحسنات اللي احنا ممكن ناخده بسبب العلم. انا تخيلت كده لو انا طلعت بس في المسجد بعد صلاة قلت لهم يا جماعة هيت الكرسي متين حرف. والرسول قال ان الحرف بعشر حسنات. لو اردها بعد كل صلاة زي ما الرسول قال هتاخد الفين في خمسة بعشرة الاف حسنا. لو كان في المسجد ميت واحد بس سنفزه الكلام انا خدت مية في عشر تلاف بمليون حسنة. حديث واحد بس تسبت من وراء مليون حسنة. وما البقى لو عرفت مية حديث ومتين حديث وطلت مية حديث وكل يوم طلعت لهم حديث صغير كده من الفضائل اكسب فيهم قد ايه? فالعلم كم حسنات بتكسبه عايزين تدعو الى الله مين اللي سخن على الدعوة الى الله في الفتره اللي فاتت دي وانا عايز ابقى داعيه عايزين تدعو الى الله هو في حاجة تخليك تقدر انك انت تدعو زي العلم هم اتطر لما دخلوا بغداد ليه من اول الحاجات اللي عملوها خدوا المكتبة بتاعت بغداد وربوها في النهر عارفين ان العلم هو اللي بيوقظ الامه عارفين ان العلم هو اللي بفوان هو الاستعمار في القرن اللي فات ليه استعمر كل الدول الإسلامية مع عدد سعودية لان السعودية بلد كلها علماء كلها مبزاة القرن اللي فات مليانة علماء فالشعب اسهل حاجة علي العلماء يرجعته يطلعوا يجاه عكس الشعوب بتاعتنا في القرن اللي فات كانت مخدرة تمام مخدرة اضحي بحياتي ليه وضاحب بنفسي ليه واشارط ولادي ليه يبقى العلماء دول صمام امان للام عشان كده يا جماعة موت العالم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 موت العالم مصيبة اكبر من ان جمل يتزال من عراج الارض الجمل بيثبت الاقدام والعالم ربنا بيثبت به القلوب موت العالم ده مصيبة عشان كده عايزين نبقى علماء عايزين نبقى طلبة علم عايزين نبقى دعاء العلم ليه عشان نقدر ان احنا فعلا ننصر دينا وننور للام ده هي الطريق بتاعها الى الله سبحانه وتعالى فعمرك ما تقدر تدعو غير بالعلم كان احد السلف لما يقابل واحد كبير في السن يقول له هل سمعت من العلم شيئا فان قال لا قال له لا جزاق الله عن الاسلام خيرا. ليه لانك انت ما فكرتش علم فما تقدرش تعمل حاجه للدين فربنا ما هيكزكش عن الدين بتاعك خير ليه لانك انت ما عملتش حاجه لدينك احمد بن حنبل في فتة خلق القران قال القران غير مخلوق وانقذ عقدت الامه كلها الكلام ممكن يكون تيل عليكوا يا جماعة.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 عارفين نظرية معلش يعني نظرية الفراخ البيضاء عارفينها? يقول لك ال الدجاجة البيضاء دي الفرخة البيضاء دي هي فرخة صغيره مخها قد اسبوع ولكن قعدوا احنا هرمونات فبقت ايه جسمها يعني كان عندها كزا شهر اه هو اللي ما عندوش علم وسمع كلمتين في الدين وخلاص ده ايه? ده فرخة بيضاء طيب اللي عايز يفضل فرخة بيضاء ما يطلبش علم واللي عايز يبقى فرخة بلا دي <تصفيق> والعيزبة دي كرومي. <تصفيق> كل قد يشوفوا عيزبة ايه? يبقى ايزا يا جماعة عايزين فعلا نجتهد قدر وسعنا في طلب العلم باذن الله. الحمد لله وكفى <تصفيق> وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد. يعني الوقت مثلا على القنوات الفضائية. لمجرد ان بعض ادعياء العلم قالوا احنا معنا علم. شوفوا القنوات اتفتحت لهم ازاي? لدرجة ان واحدة امرأة طلعة انا دكتورة في كامعة مش عارف ايه ومعايا فلط ايه ومعايا ايه. يفتحوا لها برامج وتطلع قنوات الفضائية تقول انا بتقزز من بعض احاديث النبي في البخاري زي حديث فتح صلح الحديبية لما قال ان الصحابة كانوا بيقتطروا على وضوء النبي وكانوا بيقتطروا على وقامة النبي عليه الصلاة والسلام. بتقول انا بتقزز من الحديث ده. تخيلوا يا جماعة. تخيلوا هذا اللي على دين الله? لمجرد بس يقول يا عم ده شيخ الاظر انت تعرف اكتر من شيخ الاظر. يبقى ايزا يا جماعة احنا لو عندنا علم اللي بواب كلها بازن الله تتفتح لنا. انا عايز اقول لكم ان لما ربنا قال للنبي ادعو الى الله نزل له كبريل معه تلاتة وعشرين سنة. ما سابوش التلاتة وعشرين سنة للحظة ما مات عليه الصلاة والسلام ليه? لانه هيدعو ازاي من غير علم.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 الكلمة اللي ربنا علم النبي ان هو يقولها الحاجة الوحيدة اللي ربنا قمر النبي ان هو يطلب الزيادة منها week לקراب زدني علما يعني خليكوا عقصادين علم يعني كل ما تاخدوا علم كمان يا رب طب كمان كمان يا رب خدوا كمان كمان يا رب ما نشبهش علم ابدا بنحب العلم لدرجة اني مهما ناخد ما بنشرق pc علم هو ده معنى الآية الكريمة يا جماعة طيب ليه ما بتطلبش علم رغم الاهميه دي كلها ما هو انا مش عايز واحد يجي يقول لي بعد كل ده يقول لي انا اصلا بذاكر اصل الدراسه اصل انت عارف بقى المشاغل بتاعت الدراسه وبتاع انا عايز اقول لكم بس العلم الشرعي ممكن يخليك ناجح في الدنيا قد ايه انا هقول لكم بس الشيوخ اللي بيدوا دروس علميه في المنصوره شهادتهم وتوافق تطابقهم العلم شكله ايه بس الشيخ مين الشيخ محمد حسن كان الاول على كليه الاعلام مين الشيخ تاني اللي بيدوا دروس علمية في المنصورة الشيخ مصطفى العدوي مهندس. الشيخ احمد العسوي كان الثالث اول الرابع على كلية هندسه دكتور احمد النقيب دكتور في الجامعة في كلية تربيه. ايه يا جماعة? يعني يا جماعة طلبة العلم اللي تمازه وبعلماء هم دول اعلى المراتب الدنيويه في العلم اصلا. يبقى اذا مفيش فيش تعارض بس لو انت عندك جدية. واحد هيجي يقول لي طب والله بس اصل العلم صعب وطيل كده. و... انت فهمنا غلط خلينا نتكلم في حاجات عن غير العلم. صعب ايه? صعد احنا ذكرنا قوانين ارشميدس و... والنسبيه بتاعت اينشتاين و... انا مش عارف بتوع... طلب الطب زاك والملاك بتاعتهم زاك بتوع السيطره صيد... طلع... الكيمياء يعني انا مش عارف اللي اخترع الكيمياء ده هيقابل ربنا يوم اليا ما يقولوا ايه باللي عملوا في خلق ربنا <تصفيق> الكيمياء يا جماعه والله انا فاكر الكيمياء دي الكميه التحليليه دي في سنين عامه ذاكرتها عشر مرات وغيت ليله الامتحان معرفش اراها برضو دخلت الامتحان من غيرها حاجه طلاصم يا اخي وذكرناهم ونجحنا فيهم لا. طب عشان ربنا بقى. المباراة يقول لك بالدروس العلم ات ايه لو? طب المباراة للشباب عادوا عشر ساعة تستنوا قبل ما تبدأ. استنى درس العلم قبل ما يبدأ بربع ساعة يا اخي. مش لو الشيخ اتخر ديتين بركة يا شيخ. بركة يا جامعة. يبقى ايزا يا جماعة مش عايزين الاعذار دي ايه. مش عايزين واحد يقول لي اصلاك ابن في السن. الامام ابن الجوزي يتعلم القراءات العشر وعنده تمانين سنة. مش عايز واحد يقول لي اصلا بتاع دعوة اصلا بقى عايز اختمي الدين بالدعوة لازمة العلم ايه? لازمة العلم يا حبيبي انك انت لو جد تتكلم في الدعوة بدون علم هتبقى بضاعتك مزشاة. ما تقدرش انك انت تأثر بها ولا تغير. قبل ما نتكلم عن الوسائل العملية انا عايز اديكوا خمس خطوط حمراء. بعد من نعاهد ربنا ان شاء الله ان احنا نطلب علم. وان احنا جميعا نبقى طالبة وطاربات علم. خمس خطوط حمراء.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 يا جماعة. يا جماعه ده انتوا لو ضيعتوا خمس دقايق كل يوم بس في مكالمه ملهاش لازمه ولا في نوم زيادة ولا في كلام في موضوع ملوش قيمه يبقى ضيعت من عمرك تلت شهور لو كل يوم ضيعت تلت ساعه يبقى ضيعت من صلب عمرك سنه كامله يا الوقت غالي للدرجه دي اي والله كان احد السلف يعني كان يقول ما بين سفي سف الفتيت واكل الخبز قراءة خمسين اية. كان بيغمس بالقرص مش بالعيش. قال لك لان القرص بكلها بسرعة. عما بمضغ العيش ممكن يفوتني خمسين اية. عارفين خمسين اية يعني, يعني عشان تعصروه. يعني حوالي خمس صفحات قرآن. عارفين الصفحة متوسط حسناتها كم? حوالي ست الاف حسنة. يعني حوالي تلاتين الف حسنة. ما بين لو كان القرص وما ما بين لو كان عيش. قال له. يعني ممكن لو شاب نفعل من الكلام ده بقى يدخل على والدت النهاردة بقى والليلة طبعا احنا مرفقين مش بتقعد قرص والعيش والكلام ده يقول لها بقول لك ايه? تقول له ايه? مفيش لحمة بعد كده تطبخ في البيت. امال ايه يا ابني? كفته بس. ليه? ما بين صف الكفته ومضغ اللحمة قرات خمسين عائل. احد اللي يعني السلف دخلوا عليه فقعدوا يتكلموا كده فالراجل شكله الداية. قالوا له هل شغلناك? قال اصدقكم كنت اقرا فطرقت القراءه لاجلكم انت لو قعدت في بيتك واحد صاحبك جفت عليك فهو بيتكلم كده قال لك انا شغلتك ولا حاجه ولا عطلتك عن حاجه تقول له لا ده انا بقى لي 5 ساعات ما بعملش حاجه ومش لاي حاجه اعملها ده, ده انت كويس انك انت جيت لي ده انت اقسم من ربنا لا يا جماعه لو واحد جالك عامل امتحاناته وانت مذاكر مش هتقابله ليه وقت مذاكره اهو هو وقت دراست العلم ده وقت ما حد ما تكلمش في حد ليه ده وقت مذاكره في عالم نمساوي قعد سبعين سنة يبحث عشان يخترع ده ومكون من مكون من ست مواد عم اخترعه عشان الدنيا طب عشان ربنا مساعدين نتعب ايه? هو اللي بيحضر ماجستير بقى بيذكر ايه? عشان ياخد شهادة دكتوراه بيذكر ايه? عشان ياخد شهادة بخير اليوس بيذكر ايه? طب عشان تاخد شهادة لا اله الا الله تذكر ايه? يبقى احنا عايزين نعرف ان الدين محتاج مجهود. كنت بقرأ في سيرة احد السلف. لقيته كان عامل البيت لتحفظ القرآن في تلات تلف واحد. انا عادي طار. قلت يا رب ده لو تلات تلف طول كل واحد فيهم بس حفظ الجزء التسعة وعشرين والثلاثين من قطر حقضي عليه حسبتهاله لقيته انه هو في في التلات تلف طول بس الجزء ان الاخليين بس ياخد على الاقل حوالي خمستاشر مليار حسنة.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 يجتمك وانت في الدين سواء من اهل الدين او من اهل الدنيا وترد عليه. النخلة لو جبت طوبة نشفة صلبة رمتها بها تنزل رطب جميلة مسكرة طرية راحتها حلوة وطعمها حلو وشكلها حلو. خليك كده. خليك لو حد شتبك او اختب فيك او قال عليك اي حاجة ما تنزلش غير طيب. ولو رمى طوبة تانية تنزل رطب تانية. ولو رمى من طوبة مش هينزل غير رطب ليه? لان انت بعدكش غير رطب.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 تمسك الناس تعالى مسكتها كنت بتعمل حاجة حرام لا تحرج الناس فكرة الرحمة كل اللي ما تزيد علم تزيد رحمة ربنا وصف الخضر قال قتينه رحمة من عندنا وعلمناه قال الرحمة قبل العلم لان العلم لو جه من غير رحمة هيولع الدنيا انما العلم لو جه بعد الرحمة هينور الدنيا فوع وانتهت في الدرس كده في الفقه يا ده الناس طلعوا جهل بطريقة يا اخي والله لو ريهم بتصمى اخرج لهم بعد الدرس لا. ولا بعض الاخوة تلاقي في رمضان موزع لك ورقة في حكم تحريم الخشاف. ياخد يا اخي لا الله يا اخي. اه والله انتم شفتو ايش ولا ايه? حجمة هرين. واخ داني كل قضيته السواك يتمسك باليمين ولا الشمال. طيب ماشي. الجزئي قد. ما فيش في يفتيني لا مش مهمة. ولكن ما فيش لاخ لسه داخل المسجد مبارح وتقعد تكلمه عن ان صلاة الفجر اللي الناس بيصالها دي غلط. ازاي يا ابني? واحد قابل واحد مش مرخزي مصر. قال له الصلاة غلطه. والفجر كله ببطل ازاي يا ابني? كل الدنيا دي غلط. يقول له اه كل الدنيا دي غلط. طب ده ما بيصليش اصلا يعني الكلمه دي هتخليه اصلا يعني ايه اذا كان ما بيصلوش هو متقاسم مش هيصلي وهو بيتعبد لله بانه بينام ساعتها وواحد ثاني ماسك اخ يقول له لا يجوز الصلاة وراء امام مسبل امام مطول الجلبيه عن النصف عن الكعبين يبقى لا يجوز الصلاة وراه ده الاخ ده لسه بقاله يومين منتظم يعني ده لو دخل المساجد هيلاقي 99% من الائمه مسبلين يعني انت بتقول له ما تدخلش مسجد صني يا جماعه يا جماعه ازاي بس ده فكر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 وكلامنا لا يؤثر قال لانهم تكلموا لثلاث تكلموا لعز الاسلام ولنجاه النفوس ولرضا الرحمن لعز الاسلام يعني هم الدين انا كل قضيتي في حياتي ديني ونجاة النفوس يعني اهم الاخره اذا انجو من النار وادخل الجنة وانجو من القبر والقيامة ولرضى الرحمن يعني معرفة الله يسا يقرب منك وهو يا رب شوفوا يا جماعة احنا عايزين نطلب علم عشان التلاتة دول عايزين نطلب علم العز الاسلام عشان ندعو الله على بصيرة ولنجات النفوس عشان نعرف ابواب الجنة وربنا يسلك بنا طويق للجنة ولرضى الرحمن عشان نعمل حاجة من احب العبادات لله سبحانه وتعالى اخر كلمة بقولها لكم في درس الليلة قضية طلب العلم هي قضية نكون او لا نكون قضية طلب العلم قضية مصيريه قضية بيتوقف عليها قمتك في الحياة وقمتك عند الله سبحانه وتعالى اوعوا يا جماعة واحد مش معنا ان احنا مش حاسين بخطورة القضية انها مش قضية خطيرة مش معنا انك مش حاسس بحظمة الموضوع انه مش حاسين موضوع طلب العلم من اعلى المواضيع على الاطلاق في الدين اللي القرآن والسنة تكلموا فيه وبفضله قد لا تجد شيء في القرآن والسنة ذكر فضله زي طلب العلم الرسالة بتاعت الليلة رسالة كان نفس اكلمكم فيها من زمان ولعل للأسف الشديد الموضوع اكبر من انه اجاب في محاضرة ولكن انا حاولت ان اهلم بعض الحاجات ويعني اوصل لكم على قد ما اقدر وان كان ما قدرتش اوصل لكم بلساني اللي نفس اقولها لكم يعني اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بالحرقة اللي في قلب الواحد على انكم كلكم فعلا تتعلموا الدين وتطلبوا علم ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا بهذا الدرس اللهم امين يا رب. ال ال ال طبعا كله مرعوب الوقت من التوصيات العملية. والتوصيات العملية بتاع الدرس عبد الله بالعلم هتبقى ايه نقوم الليل مثلا ايش معقول. التوصيات العملية يا جماعة. يعني احنا عملنا ورقة الورقة دي اعتقد ان هي مع معظم كل ودي. ورقة توزعت عليكم الليلة. الورقة دية يعني جدول علمي بسيط. اصلي احنا, احنا عايزين بس حد يخطط لنا ويرتب لنا بس يبالكم وضا مرتب ومنظب. الجدول العلمي ده افتح الورقة معايا لان الورقة دي ورقة مهمة جدا. ده اربع مراحل. المرحلة الاولى في تلت شهور. التانية ست شهور. التالتة تسع شهور. يعني في سنة ونص تكون خلصت كل ده.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 دي المكتبة الاساسية اللي اي حاجة تحتاجها في يوم الايام هتلاقيها في هذه المكتبة. المرحلة الرابعة بقى بعد ما خلص التلاتة دول اختار علم واحد بس من دول انا مثلا حبيت الفقه. انا حبيت مثلا التفسير خلاص. انا يعيش حياتي بالتفسير. انا في سنتين تلاتة هروح لأحد المشايخ اقول له والله انا خلصت البرنامج ده وده وده وده وده, وده حضرتك انا عايزك تتبعني في التفسير. هتلاقيه الف واحد ساعتها يتمنى ان هو يتابعك لانك فعلا بقيت طالب علمه متقدم او اسبات جدرتك في سنتين تلاتة تبقى نباص اصلي طلب العلم ما هو صعب ولا حاجة ولا عيد لا والله يا جماعة بكمة البساطة يعني لو انت حددت عشر صفحات يوميا مذاكرة من البرنامج ده في خلال سنة ونص هتخلصوا بإذن الله يعني عشر صفحات يخلصوا في ايه ساعة؟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 لو انت عايز تنصر الدين بالدنيا يبقى هتخلص المرحلة الاولى على الاقل لان هذا ما لا يسع المسلم جهله اصلا. مفيش مسلم ينفع ملاجه لهذه الامور. طلب العلم فريضة على كل مسلم. كما ثبت عناسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا يهم انت عايز صلصر الدين بالعلم يبقى انت هتكمل الاربع مراحل دول خدوا بالكم الكلمة دي مهمة يا جماعة. طيب واحدة يقول لي اطلب علم ازاي? واخي بعيد لي ودقة الليلة بيقول لي انا نفسي اطلب علم بس مش هافة اطلب علم ازاي? احنا كتبنا لكم ال ال ال ال الوسائل او الطرق المباهدة اللي ممكن تطلب علم فيها بكل بساطة. يعني اول طريق كتبناه معاهد اعداد الدعاء. كتبنا الثلاث معاهد اللي موجودة في المنصورة شوف اي معهد منها ما ينفعش الوقت هيفتح بعد شهرين 3 4 خمسة استنى لغايه ما يفتح او ابدا ذاكر واحضر الوقت دي معاه في سنة اولى وكل ده هيبقى توفير لك في المنهج اللي بتاع السنه الجايه هيبقى السنه الجايه عندك فرصة انك تذاكر اسهل ويبقى عندك واحد يا دكتور فرصة فرصه هي جميله جدا احترم الوقت مع سنة اولى مع اي ما حد ما هاديك الحاجه من الافكار الثانيه يعني هي مش في الورقه شوف طالب علم مجتهد وكتير جدا وخليه تبعك في المنهج ده قول له تابعني في ده انا اذاكر كل اسبوع مثلا ثلاثين اربعين صفحه منه وخمسين صفحة صفحه وهجي اسالك واشوف الحاجات الصعبه علي سهله والله يا جماعه ما صعب من الافكار الجميله انتوا ثلاث 4 متحمسين لطلب العلم اتفقوا تتقابلوا مع بعض كل اسبوع وبرضو ثلاثين اربعين خمسين صفحه كل واحد يذاكرهم لوحده وتتقابلوا تتناشوا فيهم وتتكلموا فيهم بحيث انكم تشجعوا بعض فكرة جميله من الافكار اللي كتبناها الحضور ليه? لانك انت لما تروح الدروس دروس العلمية وتشوف الطلبة اللي وسطها مأطوم على الورقة تكتب كلمة كلمة زي المنظر الجميل اول اللي كان في الدوره العلميه الاسبواني اللي فاتوا هنا في المسجد هتجي لك خيرة هتعرف فقال ان ايه في العلم فهتبدأ تسخن في طلب العلم من الافكار الجميلة انك انت تجيب عن التليفونات المشايخ يعني ربنا يبارك فيهم وتقعد تذاكر لوحدك لانك انت مش ليه هتعمل ايه? وكل ما حاجة تقف معك اتصل بالشيخ مصطفى اصاله فيها. اتصل بدكتور احمد اصاله فيها. اتصل بالشيخ احمد اتصل. اسأل اسأل العلماء من ضمن الطرق اللي كاتبنا الموقع بتاعنا ويتو الله عملنا ركن علمي والمفروض ان الوقت خلاص نزلنا المرحلة الاولى وان شاء الله في خلال حاجة يعني فترة قولها جدا جدا هننزل التلات مراحل البرنامج ده زيه بالزبط او شبيه بالزبط نازل ولكن كل كتاب من دول بقى من واحد من اهل العلم في الامه شرح شروط وحطنا الشارات على الموقع بحيث انك تجيب الكتاب وتسمع الشرايك. لو سبعت كل يوم شريط باردو في خلال سنة ونص ان شاء الله هتخلص هذا البرنامج ويبقى ده تعليم ذاتي نفس الفكرة موجودة على قناة المجد العلمية كتبنا لقو موقعها في الورقة تدخل قناة المجد زي طبعا للناس الرجال بقى يعني انت ممكن لوحدك او مع واحد صاحبك كل يوم تسمع شريط وتكتب فيه وتدخله كل ما تخلصوا مادة أو تخلصوا سنة على قناة المجد تدخل امتحان فيها يعني انا مش حرفه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 بس يعني حوالي ساعة ونص من العصر للمغرب وساعتين ونص بس هنيجي الساعتين ونص يوم الاربع من اول الاربع الجايه ان شاء الله يوم الاربع من العصر للعشاء هتلاقوا المراحل دي بتطبق يعني ايه يعني هنبدأ معكم المرحلة الاولى هنا يوم الاربع ان شاء الله هتلاقي دكتور عبد الرحمن هيشرح مثلا فقه اي اي وعقيدة وحديث مثلا اللي هي المواد اللي موجوده ويتابع اللي هييجوا سواء للرجال او للنساء يعني هيبقى هيبقى الكلام في الميكروفون للرجاله والستات من العصر للعشاء نصبر لله يا جماعة نصبر لله نطلب علم يا جماعة عايزين ايه? احنا جايين اهو درس واعظي المفروض ان هو واعظي بس انا اتحكت عليكم وعملنا طلب علم. المفروض احنا جايين درس وعظي جايين متحمسين طب والعلم يعني بصوا احنا الوقت عارفين بنعمل ايه? واحد بيقول الطريق صعب ام واحد جاي او ناس جاي جايين سفلتوه وقاموا جايين له عربيه بسواق خصوصي وفتحوا له الباب وقالوا له حضرتك اتفضل اذا ركبش بقى يبقى هو حر ودم ربنا سبحانه وتعالى هو دي فيها برنامج من نظام دماغك وسهل ومساستملك تحصيلك وبورد بسيط وعشر طرق اي طريق منهم تعرف تغفز بالبرنامج ده ويوم علمي هنا في المسجد من اول يوم الاربع باذن الله احفظوا يوم الايه يوم الاربع ان شاء الله من اول يوم الاربع من العصر ان شاء الله هينفذوا دكتور عبد الرحمن ودكتور غريب رمضان جزاهم الله كل خير والاثنين معاه في نفس الدفعة بفضل الله يعني هينفذوه والاثنين ما شاء الله يعني قادرين فيها ان هم ينفذوا هذا البرنامج علميا هتبقى فرصة جميلة اللي هيحضر ان هو فعلا ان شاء الله في خلال تلت شهور يخلص المرحلة الاول بعد كده التاني بعد كده التالتة يبقى في اللي يشجعك واللي يتابعك واللي لما تحتاج انك تسأل في اي حاجة تتصل بالتليفون وتساله او تيجي وتساله في يعني اسأل الله ان فكرة اليوم العلمي دي يا جماعة طلقى قبول شديد عندكم. لان يعني الفكرة جميلة وان شاء الله انا مستبشر بقى خرشة دي جدا في نجاحها بإذن الله سبحانه وتعالى يعني سواء قريبا او, أو بعد فترة مش مشكلة انما انا واثق انها تنجح ان شاء الله عاجلا او اجلا يعني انا عايز كل واحد منكم الوقتي وهو قاعد الوقتي حالا هو يختار حاجة من الطرق دي بالله عليكم بالله عليكم جميعا شباب وبنات كل واحد الوقتي امام الله يتعبد لله يختار حاجة هتحصل عن طريق النت ولا هتيجي اليوم العلمي ولا هتحصل لوحدك مع واحد طالب علمي يشجعك بس اختاروا يا جماعة وعايز الدروس العلميه اللي كان لكم في الورقة دي على الاقل درس منها يتحضر اسبوعيا على الاقل يا جماعة لازم نتحمس للعلم لان لو ما تحملش العلم هنفضل زي ما حتى هنفضل زي ما حتى نغير نداء بقى لل يعني, يعني اخوانا واخواتنا اللي عادين معانا وربنا بسط لهم في المال سواء يعني شباب بس معهم فلوس او اهلهم اغنية او سواء يعني هبقنا الفضلاء برضو للمختدرين ان في طلبة علم كتير مش لقين يكلوا وقد ينقطعوا عن طلب العلم انه مش رايين ياكلوا. فانا الوقت ممكن يكون واحد معاك فلوس مش عادر اطلب علم. ولكن ممكن اكفل طلب علمي يبقى بقرأ علم من علماء الامة. واحد ربنا شرح صدره وذكي ونبيه ومكتاب. اقول له يا ابن انا هكفيك. انت عايز ايه? 200-300 في شهر ادهم لك. ادهم لك واكفيك واجب لك الكتب اللي انت عايزها بس انت اصلب علم. وبأنا كده كأن انا بأنفق على الجهاد بالضبط لان طلب العلم زي الجهاد. طب اجيب طلبة علم فقراء منين اين? بسيطة. الشيوخ بتوعنا اللي في الدروس العلمية روح لأي شيخ منهم. قل له يا شيخ لان الشيوخ دول طبعا كل واحد منهم عارف يجي الف طالب علم مش لاي اي اجر. قل له يا شيخ الوقت انا معي فلوس انا عايزك اكفر طالب علم. حضرتك عندك يقول لك اوالله اعرفك بواحد واكفره. يبقى ايزا يا جماعة المشروع برضو اللي هو يعد نداء للمقتدرين ماديا من الجالسين الوقتي انه هم يذهبوا الى اي شيخ من المشايخ له عايزين نكفل طالب علم فقير ادي ورينا طالب علم فقير بس يكون مكتهد وذكي ويقظ عشان نبقى بستثمر في مشروع ضخم فعلا للامة يعني ان شاء الله غالبا نبقى بعد كده ونكفله وتبقى بتتعبد لله باعبادة من اعظم العبادات يجوز انك تخرج لها من زكاة مالك نفسها جزاهم الله خيرا الاخوة والاخوات اللي حضروا في الدورة العلمية جزاهم الله كل خير وربنا يبارك فيهم يا رب وان شاء الله بيزدل يا جماعة طبعا زي ما انتم عارفين الامتحان بتاع الدورة العلمية هيبقى امتى امتحان السيرة عصر الجمعة اللي جاي دي ان شاء الله بعد اسبوع امتحان السيرة دكتور عبد الرحمن اظن احديد لكم حاجات معينة تذكروها امتحان حفظ صورة النور وتفسير اول اربع صفحات بس اللي هو صفحة ميتين سبعة وعشرين في كتاب الشيخ مصطفى بس من غير الهوامش ومن غير الحاجات اللي فيها علم فقه وعلم حديث اللي فيها اصل علم حديث او علم مصطلح. من غير الزيادات دي كلها والورقة اصلا صغيرة وبتخلص بصبعة الاسبوع اللي بعده عصر الجمعة. يعني امتحان التفسير والحفظ بعد اسبوعين عصر الجمعة امتحان السيرة بعد اسبوع واحد اللي هو الجمعة الجاية عصر الجمعة بل الله سبحانه وتعالى. المحاضرات اللي القيت في الدورة هنا كلها على الموقع. يعني اللي هيدخل على موقع www.waytoallaw.com هيلاقي محاضرات الدورة كلها ليه? افرض واحد منكم عايز يدخل وما حضرش الاسبوعين يزاكر قدامه اسبوع اهوي خلاص يسير لو حسنها محاضرات دكتور عبر حان بس ان شاء الله هيعرف كل المطلوب وكل المهم ويزاكر راح يكون مختم بنص ولا ربع ولا حاجة والاسبوع اللي بعده يزاكر يحفظ صورة النور ويرجحها الطريق لسه مفتوح ما حدش يخاف ان طلبة العلم المتقدمين هيجوا ياخدوا منكم الجوائز ما حدش يخاف. احنا بإذن الله في جوائز في كل وجوائز لطلبة الالم المتحضرين الواحدة حد شطر احنا قلنا لكم هنا للناس الشباب ضامد لكم تلات عمرات بعد كده في جوائز عمرة تانية لبرضو للمتقدمين ان شاء الله ولكن قلنا لكم تلات عمرات باذن الله فما حدش يخاف ان ايه يجي مثلا حد كبير او حد متقدم وكلنا لا دل يوم جوائز ودل يوم جوائز وحندير الامتحان بطريقة ان شاء الله تفرق ما بين اه الاتنين بدون ما نظلم من لم حد على الاطلاق. يبقى اذا اهم مشروع لنا ليه؟ ايه? ها? اللي إيه؟ طلب العلم أي ايه بقى المشروع العمل طلب العلم? اليوم العلمي. اليوم العلمي يا جماعة. يعني انتو بتعرفوش المشاريع دي بيبزى الكهداء دي عشان تتعمل. بالله عليكم. يعني انتو يعني والله انا يعني ايه يعني اعلم الله الواحد مؤمن ان الناس لازم يتسفلت لها الطريق عشان تمشي فيه. انتو متعرفوش عشان الطريق يتسفلت يعني بيتسفلت والله لا لا ليس بمانع على الله ولكن اعلام ليكم ان يا جماعة اي مشروع بيتعمل بقالنا شهور بنعمل حاجه كده بفضل من الله كل حاجه بتتعمل ما تعرفوش دي بيحصل فيها صهر قد ايه وتعب قد ايه واخذ ورد يعني مش عايز اقعد احكي لكم يا جماعة فما مش عشان الحاجات دي جايه لكم على السهل تستغلوا بقيمتها او بثمرتها او بفائدتها لا عايزين ان شاء الله باذن الله يوم الاربع ده يعني انا هاجي ان شاء الله باذن الله شوف يعني يعني كان دروس الثلاث ممكن يحضر في الدرس ثلاثين الف طلب علم في دروس العلمي ممكن يجي ثلاثين الف واحد ممكن لو قمت ثلاثين الف يبقى ان شاء الله قدسة تتحرر بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى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 نكمل في زيت القص القرآني? ولا نتكلم في حاجة تانية? ولا نتكلم في طلب العلم? <تصفيق> طيب انا يعني الكتاب اللي رشحته لكم الليلة كتاب جميل اوي بتاع الشيخ محمد يعقوب. منطلقات طالب العلم. منطلقات طالب العلم. الكتاب ده انا مرشحه لكم الليلة. هتلاقوه بالدعم في معظم المكتبات. ورخيص ما هوش غالي الكتاب اللي عايز يطلب علم هيخليه يفهم ادق الدقائق في طلب العلم وازاي يسخن وازاي يتحمس وازاي يجرد نيته للاو زي يطلب صح الكتاب ده كتاب قيم جدا يا جماعة. احنا جايبين يعني كمية بسيطة عشان يعني تبقى في المسابقة بتاعه الليله ان شاء الله اتمنى ان الاخوه والاخوات يشتروه ويقتنوه ويقرأوا الاسبوع ده ان شاء الله قبل يوم الاربعاء ونيجي يوم الاربعاء ان شاء الله يعني نبدأ المرحلة الاولى مع بعض وربنا يجعله مشروع مبارك باذن الله سبحانه وتعالى اسف يا جماعي درس السليلة كان تيل شوية. ولكن كان حاجة نفس اكلمك فيها. يعني اسأل الله العلي العظيم. اسأل الله العلي العظيم.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 The means.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 حافنا وثبت قلوبنا واقمنا على مرادك منا وثبتنا على دينك حتى نلقى ثبتنا على القيام ثبتنا على الصيام ثبتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اجعلنا لك صومين لك قوامين لك قوامين لك قوامين لك قوامين اجعل شرفنا بقيام الليل بين يديك مين علينا بقيام الليل بين يديك يا أبي صلنا قيام الليل افتح قلوبنا في قيام الليل ثبتنا على قيام الليل اعدنا على قيام الليل لا تجعلنا من المحرومين لا تجعلنا من المحرومين من علينا بالوقوف بين يديك يا مولانا في قيام الليل اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين لك اواهين منيبين مخبتين املا قلوبنا حبا لك وفرحا بك وثقة فيك ويقينا بك وتوكلا عليك وحسن ظن فيك وانابة وإخبات اليك املا قلوبنا باليقين اجعلنا من السابقين السابقين مكن لنا في نفوسنا علمنا فهمنا زدنا علما اخلص قلوبنا لك.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 حجبتنا ذنوبنا عن رضاك اللهم فارض عنا اللهم فاغفر لنا ذنوبنا كلها نقها وجلها كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها اولها واخرها سرها وعال اغفر لنا ذنبنا كله اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما تعالب به من tip علينا لنتوب تب علينا ترضى بها عنا. المسلمين اهد شباب المسلمين لا تدع احدا منا في هذا الجمع في هذه الليلة الا رضيت عنه وتقبلته في الصالحين واعنت وسددت وثبتته ووفقت ويسرته يا رب الى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين انصر الاسلام واعز المسلمين انتقم ممن اذى نبيك انتقم ممن اذى رسولك انتقم ممن حار